كريم اهل الرساله اليوم <تكلمش> كريم اهل الرساله اليوم بيلادك كريم اهل الرساله <صفيق> ام ميلادك كريم, كريم <صفيق> اليوم اليوم دين الله يضحك من بسمه البلال اول قمر نور بالسماء رسول الله ولدت فاطمة وردت أغصان حماي الحماية وبوز زهرة دمرت للمجتب وراد كريم اهل الرسالة كريم اهل الرسالة كريم اهل الرسالة كريم ذكريمه للرساله يوم ميلادك كريما للرساله ام ميلادك اسمك بنور الوليد يومك تنيلك المجيد يوم ذكرى مولد الصف السعيد يوم بتشرى الملو وهذا القحي جراعه الكرم ما احلى ميلادك يا ريمه لي الرساله ام ميلادك يا ريمه لي الرساله كاندي لي الرساله <سؤال> <صارت> اليوم ميلادك يا عيد فتحت اورادنا اعيد ميلاد الحسن ميلادنا اليوم عيد وفتحت اورادنا اعيد ميلاد الحسن ميلادنا بالمحافل دوم تزهى عدادنا ورغم نعليلي ضد تخلى عيادنا شعبنا عياد آل المصطفى عيادك يا ريم اهل للرسالة ام ميلادك كريمه كريم للرسالة كريم ام ميلادك كريمه للرسالة كريم يخطط كل عينك الوضيع يبقى ذكر الحسن خالد ما يضيع فاشر الرايا توصل للبقي والرفيع الشان دوم يظل رفيع دوم الله ترجع ترى قبل وروح يا سادة كريم اهلي للرسالة يوم ميلادك يا كريم اهلي للرسالة يا ميلادك يا كريم اهلي للرسالة يوم